الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما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 إذ يُغَّكُم النّ عَسَأمَنَةَم مِنْهُ وَيُنَزِلُ عَلَْكُم مِنَ السَّمَا إِمَاأَل يُطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَعَكُم رِجَزَ الشَّيطُون وَلي يَرُ بِطُ علىعَى قُلوبِكُمْ وَيثَبِّتَ بهِهِ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 إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقدبا أ بِغضَبِم مِنَ اللهَّهِ وَمَأوهُ جَهََّم وَبِسَ الْمَصير فَلَمْ تَ قتُلُهُم وَلَكِ اللهَّه قَتَلَهُم وَماَا رَمَييتَ إذْرَمَيتَ وَلاكِ نَّ اللهَّهَ رَمِي وَلبَلَ المُؤمنِنينَ مِنْهُ بَل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 وَإِن تَعُودُوا عُدْوَلًا لَّن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا طيعع اللهَّه وَرَسُولهُ وَلَا تَوََّ عَنْهُ وَأَنتُم تَسمَْعون وَلَا تَكُوا كََّذينَ قوا سَمعْن وَهُم لا يَسمَعُون إِ شَر الدَّوَ بِعدَ اللهَِّ الصُّّبُكمُ الذيينَ لا يَعقِلُون.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 ان جَزَّقُ اللهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا إِنَّ جَزَّقُ اللهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيَكْفِكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ والله ذو الفضل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 قُمْ نَادِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ أَوْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَماَا لهُ أَلَّا يُعَذِبَهُم اللهَّهُ وَهُمْ يَصُدّونَ عَن الْ المَسجددحَرَمِ وَم كانَوا أَلأَه إنِ أَلِيَأُهُ إِلَّا المُتَّقونَ وَلَ أَكسَرَهُم لا يعلممُون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 فسَي فِ قُونهَا ثَُّ تَكُ عَلَيْهِم حَسرَةَ سَُّ يُغْلَبون وََّذينَ كَفَرون إلَ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 قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَأْتُوهُ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتِ السّنَةُ الْأُولَى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ تَهَوْ فإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلّوا فَعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِن شَيْء فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبَنِي السَّبِيلِ إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ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 يعِنُكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقوب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ورهاء دينهم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 كدأ بآل فجعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فجعون وكل كانوا ظالمين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 ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِنْ نَأَخَفَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَمَنْ بِإِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم تُرْحِبونَ بِهِ عَدُوَ اللهَّهِ وَعدُوَكُم وَآخَرينَ مِ دُونِهِم لا تَعللَونَهُم اللَّهُ يَعلَُهُم وَماَا تُ فِقُمِ شَيْئ فِي سَبلِ اللهَّهِ وَفَ إِلَكُمْ وَآاتُم لا تُظلَُون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 وَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَثُرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا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 إن الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم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 والله هو الغفور الرحيم وان يريد خيانه كف قد خانوا الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم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 والَّذنَ آممَنُوا مِم بَعْدُ وَهَا جَرُوا وَجَهَدُ معكُم فَأُولائِكَ مِنْكُم وَأُلُ الْأَرحَامِ بَعظُهُمْ أَوْلَ بِبَعظِم فِي كِتَ بِلَّ إِ اللهَّه الله بِكُلِّ شيءَيء عَليم